من آل فرعون يسونكم سوء العذاب، يسونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نسائكم، وفي ذلك بلاء. فكم عظيم وإذ أذن ربكم لئن شكروكم لأذللكم ولئن كفروكم إن عذابه لشديد وقال موسى إنتكروا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 جاءتهم رسولهم بالبينات فرجوا أيديهم في أفواههم فرجوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنك فرنا بما أرسلك. وَإِنَّ لَكُم فِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيبَ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِاللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذَنْبِكُمْ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 تريدون أن تصدون عما كان يعبد آبانا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 وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إلينا ما ربهم لا نهلكن الظالمين ولا نسكنن كوم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام وخاف وعيد واستفتح وقاب كل جبل عيد مَنْ وَرَاءَهُ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِمَّا كَانَ صَدِيدًا ۝ إِذَا جَاءَهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَكْفِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مكان وما هو بميت ومن ورائه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 ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق يُؤْتِيكُم مِّن كُلِّ خَيْرٍ مَّنْ ذَا الَّذِي يَمْلِكُ سَمْعًا وَبَصَرًا وَمَا ذلك على الله بعديد؟ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كنا لَكُمْ تَبَعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا سبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدان الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا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 من سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَنُومُوا وَلَنَمُوا أَمْ كُنْتُمْ مَاءَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا كفرت بما أشرثتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت فيها الأنهار قالدين فيها بإذن ربهم تحييتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت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 ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتستت من فوق الأرض ما لها من قرار تثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة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 وبيأس القرار وجعلوا لله أن دال يضلوع سبيله قلت متى فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ قُل لِعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُ رزقناهم وينفقون مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خيلاء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 وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه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 أود الأصنام ربي إنهن أظلم كثيرا من الناس فمن تبعني فإن له مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِنْ دُرِّيَتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةِ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 رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب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 Wa afidatuhum hawa, wa azirin nas yom yatihim al ghabab. Yom yatihim al ghabab, fayakulu ladin zlamu rubtana, aqirna ila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 يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماء وبرزوا لله الواعد القهار وتر المجرمين يوم إذ مقررين في الأصفاد سرابيلهم من قطعان وتر وشاوبوها هم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا